اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أنت المستعان وعليك التكلان اللهم قنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة أحينا على الإسلام قاعدين وقائمين وراقدين ولا تشمت بلا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعله عبرةً لمن يعتبر يا رب العالمين اللهم فرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين اللهم نفِّس كرب المكروبين اللهم نفِّس كرب المكروبين واخضِ الدين عن المدينين اللهم اشفِ مرضانا ومرض المسلمين اللهم حل السحر عن المسحُونين والعين عن المعيونين اللهم واشفِ مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشفِ مرضانا ومرض المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حيُّ يا قيُّوم برحمتك لاستغيث أصلِح لنا شأننا كلَّة ولا تكنَّ إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك اللهم إنتَ الواحد الأحل وأنت الفرد الصمد وانت على كل شيء قدير اللهم يا رب الفلق يا رب الناس يا إله الناس يا خالق كل شيء ومالك كل شيء ومجير كل شيء ومجيب كل شيء يا مطلع على حالنا يا من يرى مكاننا ويسمع دعائنا اللهم يا أرى الله باسمك الأعظم, باسمك الأعظم باسمك الأعظم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بجوار نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا حي يا قيوم أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالدي والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إلهنا لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر امرهم وفرج همهم اللهم يسر امرهم وفرج همهم اللهم في ضيق من امرهم فوسع عليهم يا الرحيم اللهم ارزقنا بره الكبار كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا برهم كبارا كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا رضاهم ورضاك يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا رضاهم ورضائك يا اكرم الاكرمين اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا الى هنا اكل نزلههم ويسر امرهم وفرج همهم قدمهم كما قدمون واحسن إليهم كما احسنوا الينا واجزهم خيرا باليد الطول التي لهم علينا اللهم يا ربي واخفر لمن كان منهم ميتا أفسح له في قبره ومد له فيه وأنزل عليه الطمأنينة والسكينة والسرور يا رب العالمين يا رب اغفر لأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلهنا ومولانا وخالقنا وسيدنا ارحمنا إذ أصرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا في قبورنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه هيئ لنا من يدعو دعاءنا ويستغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم استمنا فوق الأرض واستمنا تحت الأرض واستمنا يوم العرض عليك يا رب العالم اللهم استمنا يوم العرض عليك يا رب العالم اللهم يمن كتابنا ويستر حسابنا واجعلنا مده بالفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا يا أكرم الأكرمين سبحانك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا سبحانك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم يسِّر لنا أمورنا إلهنا يسِّر لنا أمورنا يسِّر لنا أمورنا وفرِج عنا همومنا وحقق لنا أمانينا يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا المصدعفين في كل مكان ورحم إخواننا المتضررين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان واجعل راية الإسلام فوق كل شيء يا رب العالمين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين إلهنا أصلحنا وأصلح شبابنا وأصلح فتياتنا ونساءنا اللهم وردنا إليك ردًا جميلًا يا رب العالمين عباد الله طيب وأفراهكم بالصلاة والسلام على الحبيب محمد اللهم صلِّ وسلِّم وزيد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا